السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أ م ا بعد فمرحبا مرحبا ب إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي و أ ه ل ي و أ ح ب ا ب ي مرحبا بكم م ر ة اخرى مع كوكب تاني أ خ و ي وحبيبي محتاج ا ل ن ه ا ر د ة نطلع كوكب تاني جديد خالص كوكب مهم أ و ي اوي ان ح نعيشو ن في حياتنا مهم أ و ي لانه هيربي جوانا وازع ديني عالي جدا ه ي خ ل ي ن ا كده ليل ونهار ب نخشى ربنا ونخاف ب ربنا لا يمكن ابدا ن ت ج ر أ على م ع ص ي ة ولو اعرف م ع ص ي ة اكيد هنسارع ل ى ا ل ت و ب ة اكيد ه ي خ ل ي قلوبنا ح ي ة في فضل الله سبحانه وتعالى اكيد محتاجين ان احنا نعرف ايه هو الكوكب د و تعالوا ت ب س ر ع ة نركب س ف ي ن ة الفضاء ونطلع حالا لكوكب ا ل خ ش ي ة الله جميل اوي اوي ان يكون عندك خوف وخش من ربنا جميل اوي اوي ان انت تكون عارف ان ربنا مطلع عليك وبالتالي انت مراقب ربنا سبحانه وتعالى كان ه ذ اول ا ل ك ك ب ا ج محتاجين م ي الغالي اللي ل ل ت ن خ ق بالخلق اللي موجود في ه الله بفضل وتعالى سبحانه عشان ن ك و ن من الأنقياء الأطقياء الأخفياء ر ب ن الخشيه ي ج ع ن من الذين و ا وإياكم ي ا الله ف و وجل و ن عز ي خ و ن ه ف السبر والعلانية كان أول قصر كان كل مرة بنتكلم كان هو ل قصر موجود في كوكب في الصديق خ ش ي ة هو ق ر ص أ ب ي بكر رضي الله عنه وارضاه ابو بكر الصديق كان شديد الخشيه ة كثير لدرجة, لا لدرجه ان هو في ب د ا ي ة ا ل ب ع ث ة كان عمل لنفسه مسجد جوه بيته في فناء داره كان يتنفل فيه ويقف ويصلي ويخشع ويبكي بكاء مرير جدا والناس حواليه مستغربين لحال هذا الرجل الصادل الخيال مكتمعين مستغربين ومستغربين وعمين بيتفرجوا حاجة من لدرجة إن النبي في مرض الموت بتاعه بيتفرجوا مرض صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها و ر ض ا ه قال لها يا ع ا ئ ش ة مروا ابا بكر فليصلب الناس فمروا ق ا ل أ ب ابا ك ر رجل أسيف كثير ل بكر صبر فليصلب ي الناس شيئا من كثرة بكائه فمر عمر فليصلي بالناس سبحان الله أ ب و بكر كان مشهور جدا ب ك ث ر ة البكاء صاحب قلب رحيم ل أ ن النبي قال عنه كده قال أ ر ح م أ م ت ي ب أ م ت ي أ ب و بكر وفي ر و ا ي ة أ ر ا ف أ م ت ي ب أ م ت ي أ ب و بكر أ ب و ب ك ر الصديق اللي في ي و م من ا ل أ الأول الأمة أبو ي بيقوله هو مين وهو سيد يعني خير سيد عليه يعني في النبي ا الناس الله الرجل م آدم وسلم بعد بعد ب هو وهو ولد هو صلى ك ر ا لا ص د ي ق ورغم كده يزكي نفسه بل يخشى الله ويخاف ب ربنا ولمن خاف مقام ربه جنتان أبو بكر بيقول لو أن إحدى قدمية في الجنة والأخرى يكون وخشية الجنة الله لا إن على حالي مقام قدمي ما أمنت مكر يمكن أطمئن جنتان أن أنا أن أنا عندي خاف بخارجها خشية أبدا لابد في ربه بكر إحدى من ربنا ر لحد ل ج يعني اللي اتنين يبقوا الرحمن ت جنة سبحانه و ا تعالى ل ى ش و ف الاصر ل ل كان موجود بجوار اصر لولا ي تتخيل إن كان لك اصر ابن خطاب عن صحه النقل ما كان حد ممكن يصدق حد ممكن يتخيل إ ن واحد من ك ث ر ة بكائه من خ ش ي ة الله أ ص ب ح في وشه خطان اسودان ي في خشية موقف وجه ومن وكان حجيب جدا الله عمر لعمر من من كسرة بن شدة البكاء الخطاب إن في يوم من الأيام فوجد رجل بيقرأ في صورة فقرأ وكتاب إلى ان ل رجل الطور والطور إلى أ بيقرأ فقرأ أ ي في ا وكتاب م مصطور فوجد صورة وصل إلى قول المولى إلى عذاب ز وجل إن ع ربك لواقع لو ما له من دافع و إ ذ ا ب أ م ر يسقط من على الدابه وهو يبكي ويقول قسم حق ورب الكعبه رضي الله عنه عمر ن ه وأرضاه ع بن الخطاب اللي النبي قال عنه مناقب ع ظ ي م ة جدا جدا اللي قال عنه ويكفيه أ ن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب إ ن الله أ ج ر ى ا ل ح ك م ة على قلب ولسان عمر اه ن يا بن الخطاب والذي نفسي بيدي ما راك الشيطان س ا ر ك ا فجا إ ل ا سلك فجا غير فجك ورغم كده عمر بن الخطاب لا يزكي نفسه على الله بل يقول والله لو نادى منادي يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن كل الناس يدخلون ا ل ج ن ة إ ل ا رجلا واحدا لقلت إ ن ه عمر بن الخطاب مين يتخيل الكلام ده مين يتخيل مدى الخوف والخشيه اللي كانت م و ج و د ة في قلب عمر عمر بن الخطاب اللي كان يجلس بجوار البعير ي ق و ل والله لا أ د ر ي ما بك ووالله إ ن ي ل أ خ ش ى أ ن ي س أ ل ن ي الله عز وجل عنك يوم ا ل ق ي ا م ة يقول و لو عثرت ع ن ز ة في العراق لخشيت أ ن ي س أ ل ن ي الله عنها لم ا لم تصلح لها الطريق ة يا عمر كان يخاف خوف لا تتخيله ب يعني ا يعلم ان ربنا مطلع عليه ومطلع على كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة فكان قلبه مليان خوف و خ ش ي ة من ربنا سبحانه وتعالى تعال استحي تستحي بعده عصمار عفان وعصمار عفان عنه وعلا عصمار عفان الاصر اللي بعده اصر سيدنا احيا الامة عصمار بن عفان اللي النابي قال الا ملائكة الرحمن رجل جل وعلا عصمار بن عفان اللي كان لما نشوف بن بن من منه بن كان يذكر هذه امامه س ي ر ة ا ل ج ن ة أ و النار كان لا يبكي وإذا ذكر أمامه سيرة القبر كان يبكي سيرة فتعجب ا ل ص ح ا ب ة س أ ل عثمان بن عفان قالوا له يا عثمان يذكر أ م ا م ك ا ل ج ن ة و النار فلا تبكي ويذكر أ م ا م ك القبر فتبكي قال أجل أ م ا إ ن ي سمعت رسول الله ما صل عليه صلى الله عليه وسلم يقول القبر أ و ل منزل من منازل ا ل آ خ ر ة ف إ ن نجى منه العبد فما بعده أ ي س ر وان إ ن ينجو منه لم ل ع بعده ع ب د أشد فما م ا ث بن ب عثان حاسس ا لم ع ن ى ا ل ل ينجو ل دوت إ القبر فعلا منازل أول منزل من منازل آخرة إن نجيت إن نجوت من, من, من القبر إن ن ي ت إن ن ج ت منه القبر شاء ا ل ل إن م العبد بعد ذ ك سيكون يثيرا وإن ينجو ا لم ل فما بعده أ ش د ر ب ن ا ع ا ف ي ن ا ع ا ف ي ك م ع ش ان ك ل ن ا س ان س ي د ن ان ا ل ا ن ك ا ن ق ل ب ه م ل ي ا ن خ و ف و خ ش ن ا ن ا س يقولون ان ا ل ن ه س ي ق و ل و ان ا ل ن و ل و ان ا ل ن ي ل و ن ان ا ل ن ا يقولون ان ا ل ن ي ق و ن ا الناس ي ق ن ان ا ل ن س ي ق و ن ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس ي ق و ل ن ان ا ل ن ا ي ق و ل ن ا الناس ي ق و ل ا ل يقولون ان ا ل ا يقولون ان الناس ي ق و ل ك ان ي ق و م و ن ل ن ا س يقولون ان ا ل ق و ل و ن ان ا ل ن ا ق و ل ن ان الناس ي ق و ل و ا ل ن ا س ي ق و ل و ا ل ن ا س يقولون ان الناس يقولون ان ا ل ن ا يقولون ان ل ن ا يقولون ده إ ن س ا ن حاله إ ي ه مع ربنا خوفه قد ايه من ربنا حبه قد ايه لربنا ولكلام ربنا سبحانه وتعالى قلوب اتملت خ ش ي ة قلوب لم ت ت ج ر أ ابدا على م ع ص ي ة الله أ خ و ي ا وحبيبي هو إيه اللي جرانا على م ع ص ي ة ربنا الا إ ن ا ل خ ش ي ة بقت ق ل ي ل ة في قلوبنا هو إيه اللي جرانا على إ ن إ ح ن ا نفعل ما يخالف أ م ر الله و أ م ر رسول الله الا ان قلوبنا س ع ل ا نقص منها الخوف و ا ل خ ش ي ة ولا حول ولا قوه ة إلا ل ل ا ب ف ل الا نشوف ا أ ل لبعض ل ل أ بالله ع ض ك و ا ا ح د من ت تقرأ ا جدا جدا لما ب عجيب ع ي ن رجل ر في س قلبك يرق وتحس بالخوف والخشية من ربنا وتعالى الربيع ربنا سبحانه بن كده خسيم وتحس من تلميذ عبد الله بن مسعود اللي كان ابن مسعود كان يقول له والله يا ربيع لو راك رسول الله ل أ ح ب ك الله أ ك ب ر تخيل حضرتك كده لما تلميذ النبي يقولك ج ي ي ل والله يا فلان لو النبي كان شافك كان هيحبك وما ر أ ي ت ك إ ل ا ذكرت المخبتين الربيع بن خ س ي ن من ق ت ر خوف وخشيه من ربنا سبحانه ت ع ا ل ى ربنا كسى هذا الوجه م ه ا ب ة و م ح ب ة و إ ج ل ا ل في قلوب الناس ل د ر ج ة انه كلم يدخل السوق عشان يشتري ح ا ج ة إ ذ ا راه التجار هللوا وكبروا لا إ ل ه إ ل ا الله الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر يكبر ويهللوا ب ر ؤ ي ة هذا الرجل وكان أ ص ح ا ب ه الواحد منهم إذا لقى يا ربيع بن خسيم بن كان يقول له والله ياربيع كلما نظرت في وجهك اجتهدت في ط ا ع ة الله شهرا كاملا لك أ ن تتخيل فعلا ان أ و ل ي ا ء المولى عز وجل الذين إ ذ ا رؤوا ذكر الله عز وجل في ناس في ناس أول ما تشوفهم وفي عافينا عافيكم في فيه يا العالمين حيانا يكون ناس ناس ربنا ناس ربنا ممكن ما ماشا الله الله أكبر لا إله إلا الله وفي ناس ربنا يا رب حيانا تبقى حضرتك قاعد في المجلس المجلس كده تذكر أكبر حضرتك إله أول تقول تبقى رب غيبة المجلس ده ممكن يكون في معصيه ة واول ما يجي رجل يجي ك على وشه المهابة والمحبة وتحس إن هو إنسان على وشه والورع معلش جماعة على عندها وورع وتعالى على مجموعة من الأخوات. ممكن يكون قاعدين وعمالين يعني المهابة والمحبة التقوى اول يقولك بلاش لحسن فلان رجل الكلام طول تلاقي فاضلة الله الاخوات فلانة وإلانة ماشى وشه وتحس هو وشه تقوى وخشية وتخش يكون بيجيبوا يحبش مش كده ده ده كده ان انسان ما يا ما اخت ربنا سبحانه ممكن من من ممكن يتكلموا كلام يقرب بس غيبة سيرة تقي و أ و ل ما تجي ف لا ن ن ا يا ا بس ب ت ح د حدش ش تكلم يقول ح ان ج ة ل فلانا يغتاب ودي ت ح ب ش ح د يكتب ح و م ا ب تحب ش حد يعمل معصية لله ان يغتاب ف ض ل احد ل س ا ن ولا ي ء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل ذكر أخوه عز تحب ي ي ب ب س ح ان الله الأصول ا ل من ضمن م ج ي ل اللي ة ا ك ن ت موجودة أ ي ض ا في ا ل ك ك و ب د ه ك ولا ك ب ا خ ش ي لعلي ة قصر بن ل ف ض ي ل ب ن ع ي ان ي م ك ن ا ي غ ت ا م ا تعرفوش لكن حسبه أن الله أن حسبه ي علي ر ف ه ع بن الفضيل بن ع ي ا د كان ب ي ت أ ث ر جدا جدا بسماع ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن اللي كتير من المسلمين ا ل ن ه ا ر د ة بكل أ س ف هجروه وقال الرسول يا رب إ ن ق و م اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن م ه ج و ر ة ا ل ق ر آ ن اللي النبي قالنا ل عنه صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم م القران ان تمسكتم به ف ن وسنتي وانهما تضلوا كتاب الله لن ابدا بعد ف ر حتى ي د علي ل ل ح ا ر آ اللي النبي قال عنه شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى ا ل ج ن ة ومن جعله خلفه ساقه الى النار الكرآن اللي النبي قال عنه قال أ ب ش ر و ا ف إ ن هذا ا ل ق ر آ ن طرفوه بيد الله وطرفوه ب أ ي د ي ك م فتمسكوا به ف إ ن ك م لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أ ب د ابدا ك كتير ل أسف ناس ج هجرت كتاب ربنا لا تقرأ في كتاب الله ولا تتمسك ولا تفهم الله ربنا تقرأ كتاب كتاب تتمسك كتاب لا ولا ولا ما يقال في في كتير من ا ل أ م ة ه ج ر ت الكتاب ولذلك سبحان الله كان عشان ا ل أ م ة ترجع م ر ة ت ا ن ي ة للنصره وتطلب من ربنا للنصره لابد من ع و د ة ح م ي د ة إ ل ى كتاب الله تدبرا و ق ر ا ء ة وعملا واستشفاء وتحاكما عشان نعرف فعلا قدر كلام ربنا وقدر كتاب ربنا سبحانه تعالى علي بن الفضيل بن ع ي ا د كان لما يقف ف ي ص ل ي وراء أ ب و الفضيل بن ع ي ا د رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه كان ي ت أ ث ر وكان يسمع آ ي ا ت معانا ي غ ش ه عليه سبحان الله حد ما مرة وقف يصلي خلف أ ب ي ه فتلا أ ب و ه قول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار تخيل حضرتك المشهد مشهد الكفار والمنافقين والمجرمين ومواقفين على شفير جهنم ولو و ترى إذ ق فقالوا و ا النار على ف يا ليتنا نرد ولا نكذب ب آ ي ا ت ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون سمع علي بن الفضيل هذه ا ل آ ي ا ت و إ ذ ا به يسقط ميتا سبحان الله ممكن حد جماعة يسمع آية ميتا حصل وكتير من سلفنا كان يسمع الآية وكتير من كرآنية وكتير كان وكتير كان سلفنا سلفنا حد حصل الآية الليل آية سيسقط سيغشى عليه طول يردد آ ي ا ت وحيد هو حبيب يمكن ي كتير مننا حرسين ا جدا جدا في شهر رمضان و انا لا اقلن احدا ولا يعني يعني وفضل احدا انكتير مننا حرسين ا انا خ ت م ت ى مرات انا خ ت م ت عشر مرات العبر مش ب ك ث ر ة ا ل خ ت م ا ت العبر بين ن تتدبر ت آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن و تايش مع آ ي ة ح ض ر ت ك عرفين ا النبي ا ل ض ل ي ل ك ا م ل ة يصلي و يردد آ ي ة و ا ح د ة تخيل ح ض ر ت ك وكتير من السلف كان طول الليل يصلي ويردد ا ي ة و ا ح د ة إ ن تعذبهم ف إ ن ه م عبادك و إ ن تغفر لهم ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم وبعضهم كان يردد هذه الايه طول ل وبدأ م من الله ما طول ن ا ما يحتسبون شيء يظرهم م ع الليل ب ع م كانوا ي ع م ه وهم مش ع أ و عمل عملهوش والعمل ما ده ق ب ل و ب د أ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون خ ي ج ح ض ر ت ك علي ب ن ا ل فضيل بن ع ي ا د مات ع ن د سماع آ ي ة أ و آ ي ي ت ن و ل ذ ل ك حصل موقف ع جدا ي ب ج ل م ا مات ع ل ي ب ن ا ل ف ض ي ل ا ل فضيل بن ع ي ا لما د سقط ا ب ن ه م ي ت ا ما ك ا ن م ن هناك إلا موقف جدا لانه يكون هناك موقف ض ي ل افي مثل هذا الموطن معقوله انت ت ط ل ع وابنك ك من م خ ي ر ة الشباب ماشاء الله فقها وعلما وادبا وسمتا وورعا وذلا وهديا وبعد ذ ل ه انت خارج وتبتسم في موت ابنك و ل اجمل ب س ح ل ة و ح ا ط ت اجمل عطر قال ان الشيطان اراد مني ان اعترض على امر الله وعلى قضاء الله وقدره فاردت ان ارغم انف الشيطان الموضوع ده التبس على بعض ط ل ب ة العلم في عهد ا ل إ م ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله رحمه ا ل ل ه س ع فراحوا قالوا ا ل إ م ا م ابن ت ي م ي ة هل معقوله ان الفضيل بن ع ي ا د عنده رضا بقضاء الله و ق د ر أ ك ت ر من النبي محمد عليه؟ صلى الله عليه وسلم قال لهم إ ز ا ي قال و ا مش النبي لما مات ا بكى ن إبراهيم والبخاري ب والحديث النبي بكاء شديدا لموت ا ب ن إ ب ر ا ه ي م وقال إ ن العين لتدمع و إ ن القلب ليحزن ا و إ ن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إ ل ا ما يرضي ربنا فتبسم تيمية ابن النبي رسول وسلم الإمام والإمام إمام العالم عالم أكمل أكمل أكمل قال الله الله حاله حال حاله هو أكمل حال حال النبي أكمل حال صلى عليه وآله إن هو قد بالك ف إ ن لله عز وجل على العبد في كل موطن ع ب و د ي ة خ ا ص ة إ ز ا ي قال فعند موت الابن ق ب المولى عز وجل يريد من العبد نوعين من العبوديه ة عبودية الرضا وعبودية الرحمة عن إن بابن اللي أنا أكون دوت وإن ماد رحيم اللي الرضا أنا أنا راضي قضاء ا ل ل إن أكون عز عياض يتسع لعبودية وجل الفضيل بن لم قلبه إلا لعبودية الرضا ابن فطلع وهو بيبتسم وبيظهر الفرح امام الناس بموت ابنه ك أ ن ه يقول انا راضي عن قضاء الله سبحانه وتعالى قلب النبي صلى الله عليه ولذلك ه قلبه وسلم النبي يبقى في ا ا و استوى بالعبوديتين في وقت واحد في الوقت اللي عياد رحمه الله رحمة وسعه عبودية وحدة وهي عبودية ق ت اللي الفضائي ابن عياد الله إلا الرضا قلبه لم يتحمل في في رحمه رحمة ذ كان أ ع ظ م قصر في كوكب ا ل خ ش ي ة هو قصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللي واسمع مايش معايا بيقول وسكينة بقى بهدوء وخشوع عن نفسه كده إ ز في الحديث الذي رواه مسلم ان سيدنا جبريل لما س أ ل النبي ا ه عليه السلام ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه ي ر ا ه ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك تعال شوف دعاء النبي دعاء جميل جدا دعاء كل خشيه ة كل إخبات ورجوع إلى ل ل إخبات ا ورجوع سبحانه سندا وسلم المزيب النبي به بيننا حديث صحيح يحول وتعالى الله كان اللهم لنا ما أن من وبين عليه وآله روضة يقول خشيتك معصيك صلى مقسم ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا الله ش ف بدك ب ق و ل يا رب اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين م ع ص ي ك ارزقنا قدر من ا ل خ ش ي ة يحول يكون ح ا ئ الجدار ب ن النبي وبين رب معصيتك يا ا ع ا ل م ي ده مين؟ ده سيد ولد آدم ضع ضع مين ص ا ح أخشى وأطقى ق ل ب لله سبحانه وتعالى ورغم ذلك بيقول سبحانه اللهم لنا من خشاتك ما يحول بيننا ورغم مقسم ما خشاتك يحول وبين معصيك. النبي صلى ي ك ا ن ب ي ص ل الله عليه وسلم كان م ع د ا ل ل ت م ذ يقول بإسناد الحسن كان ي إ ن ي أ ر ى ما لا ترون و أ س م ع ما لا تسمعون اطت السماء يعني أ ن تعانت وحق لها أنطقت ل ه ان حق ه ا تعاني ما فيها موضع أ ر ب ع أ ص ا ب ع إ ل ا وملك ساجد أ و راكع والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أ ع ل م لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إ ل ى الصعوبات تجارون إ ل ى الله عز وجل ولما لو تعرفوا أعرفوا تلذستم بالنساء على الفرش بلهم لما والله كان يبقى ضحككم بسيط اوي اوي وكان يبقى ب ك ا ك م كتير اوي اوي ولما تلذذتم بالنساء على الفرش حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابو داود بسند صحيح عن عبد الله بن ا ل ش خ ي ر رضي الله عنه ورباه يقول أ ت ي ت رسول الله و هو يصلي فسمعت لصدره أ ز ي ز ا ك أ ز ي ز المرجل من البكاء صدر النبي كاني غليان في قدر عمال بيغلي بيغلي من ك ث ر ة البكاء و خ ش ي ة الله سبحانه وتعالى كان لي موقف عجيب جدا كما جدا في الصحيح في يوم من الأيام جاره الله بن مسعود يزوره صلى الله من بن ليه صلى عليه وآله وسلم عجيب في في يوم يزوره موقف مسعود عبد وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مسعود بالنبي الله يا ابن مسعود اقرأ علي الكرآن صلى عليه له علي فكيف ا يا ب مستغرب ن مسعود رسول ع بقول أقرأ له الله ي الكرآن ل و ع ك أنزل قال أجل إني أحب أن أسمع إني الكرآن من قال غيري ت ل اذا ب رب ن النساء مسعود والسماء سورة توصل قول الأرض إلى إلى أن إلى قول رب الأرض فكيف إذا جئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيده يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم ا ل أ ر ض ولا يكتمون الله ح ق و ف قال النبي حسبك كفاية أ قال ف عند آ ي ابن ت قال مسعود فنظرت إ ل ى النبي ف إ ذ ا عيناه تذرفان الدموع لأنه المواقف على العطاء والحديث قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على أخطر أي أوي أنا من وابن حبان بسند بن أمنا في موقف موقف فقال صحيح وعبيد عمير عبيد عمير يا مؤثر أمه عائشة بن حدثينا ب أ ع ج ب شيء ر أ ي ت ي ه من رسول الله قل ن اعجب أ ح ا ج ة ش ف ت ه ا من النبي صلى الله عليه وسلم سبكت أ م ن ا عائشه وقالت قام ل ي ل ة من الليالي وقال يا ع ا ئ ش ة ظريني سبيني أ ت ع ب د لربي جل وعلا فقالت أ م ن ا ع ا ئ ش ة والله يا رسول الله إ ن ي لاحب قربك و أ ح ب ما يسعدك يعني أنا بحب إن انت تكون قريب مني أنا أنت تكون أحب لكن في ن ق ص الوقت بحب الشيء ليس يدك قالت فقام فتطهر وتوضا وقام يصلي ويبكي حتى بلل يحيته بدموعي ثم بكى وبكى حتى بلل ا ل أ ر ض بدموعي ثم جاء بلال يؤذن ل ص ل ا ة الفجر ف إ ذ ا به يجد النبي يبكي بكاء مرينا فقال يا رسول الله رسول أ ن ت تبكي كل هذا البكاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر فقال النبي لبلال افلا اكون عبدا شكورا خلق ل ا ا س م و ا ت و ا ل أ ر ربنا النار ض باطلا سبحانك فقنا عذاب فقنا ما هذا خلقت و ي لمن ق ر أ تلك ا ل آ ي ا ت ولم يتدبر حديث ا ن عيب جدا ن ر ا ه مسلم ومن عائشة بتقول كان النبي نائم جنبي في ل ي ل ة من الليالي ففقدته, النبي مش لقيا جنبي ففقدته في الفراش قالت ف ل ت م س ت اعدت د و ر عليه فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما و في ا ل س ج د و ه م منصوبتان وهو يقول اللهم إ ن ي أ ع و ذ برضاك من سخطك اللهم إ ن ي أ ع و ذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك و أ ع و ذ بك منك لا أ ح ص ي ثناءا عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم النبي الله الأمة كلها إزاي ربنا نخف من كده صلى وسلم ازاي نخش ربنا ازاي نعرف ان ربنا مطلع علينا فمحدش ا فينا ي ت ج ر أ على م ع ص ي ة ربنا سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما مبكر كده يكونون مبكر التلمزي بسند صحيح من المسير من من الرحمن يوم القيامة خاف ادلج الادلج هو في اول الليل اللي هيخاف من ربنا هيبدأ في الطاعة السن عشان السبع اللي العرش شاب عبادة عند تعبد بسند نشأ نشأ في عبادة الله. ان انت تعبد ربنا في سن هيبدأ بدر وتبدأ بدر ظل الله وتلح صحيح في في في في في وحبيبي اخي هو تقرب من النبي ج ة اكتر واكتر ت ر و ق من رضى ربنا سبحانه ن رضا اكتر واكتر وتعالى ب ل كان بيذكر بعض الاشياء علشان نخاف وعلشان فعلا نعلم إن, ربنا سبحانه ان بطش ربك لشديد سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم م من الزقوم تلمزي من لو الدنيا والحديث روح دا صحيح لو ل روح و ان دار دا ان بسنة قطرة قطرت قطرة ق في صحيح قطرت في دار في ف الدنيا ل أ بمن ي... بمن سبحان د الدنيا ت على معايشهم أهل فكيف م طعاما ن تكون س ب الله قطره و ا ح د ة لو نزلت في ا ل أ ر ض من الزقوم تفسد على أ ه ل الكره ا ل أ ر ض ي ة معيشتهم فكيف بمن يكون طعامه الزقوم وشرابه الزقوم حديث الله سبعون ألف ملك يقول ج ر و ن ه ا ي صلى الله عليه وسلم ك م ان ع د اهون ل ر ي المسلم إن أ أ ه ل النار عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة رجل يوضع في أ خ م س قدميه جمرتان يغذي منهما دماغه ما يرى أ ن أ ح د ا أ ش د منه عذابا و إ ن ه ل أ ه و ن ه م عذابا أ خ و ي و حبيبي يا ترى ناوي تبني لنفسك أ ص ر في كوكب ا ل خ ش ي ة سيدنا بلال بن سعر بيقول المعصيات بن تنظر بلال لا إلى صغر ولكن ن ن ظ ر إ ل ى ع ظ م ة من عصيت سيدنا انس ا ل مالك بيقول إ ن ك م لتعملون أ ع م ا ل ا ف ي أ د ق في أ ع ي ن ك م من الشعر إ ن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات النبي الله عليه وسلم بيقول كما عند ابن ماجه أقواما القيامة بحسنات أمثال الجبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء قالوا يا رسول الله صلى عليه وسلم بيقول لأعلمن رسول أمسلمون عند بسند من يأتون منصورة صحيح أمتي يوم قال بلى ا م س ل م و ن يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل إ ل ا أ ن ه م كانوا إ ذ ا خلوا بمحارم الله انتهكوها عشان كده ربنا لمن خاف مقام ربه جنتان محتاجين لمن كده ربه وحبيبي ألوى أخي ان احنا نخاف من ربنا محتاجين ان احنا فعلا نكون على يقين من ان ربنا سبحانه تعالى يسمع دبيب ا ل ن م ل ة السوداء تحت ا ل ص خ ر ة الصماء في ا ل ل ي ل ة الظلماء اوعى تبارز ربنا ب ا ل م ع ص ي ة اوعى تحارب ربنا ب ا ل م ع ص ي ة اوعى ت ت ج ر أ على م ع ص ي ة ربنا واذا خلوت ب ر ي ب ة في ظ ل م ة والنفس د ا ع ي ة الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني اذا ما خلوت الظهر يوم ا فلا تخدم ق ل ل ولكن قل علي رقيب ولا ان الله يغفل ساعة ولا و ت تحسب ان رقيب ساعة ا على م ع ص ي ا يوم تروح تمشي مع بنت وتعيش مع الجيل فريند بتاعتك وتعمل و ا م ع ص ي ة لله سبحانه وتعالى باخدوا بالكم منطلع ل ربنا ع يوم ك م ي تروح تكتب على و ا ح د ة جواز عرفي محرم من غير الولي بتاعها اعلم ان انت بترتكب م ع ص ي ة وان ربنا مطلع عليك يوم ما بترتشي اعلم ان ربنا مطلع عليك يوم ما بتسرق يوم ما بتغش يوم ما بتزور يوم ما بتشهد ش ه ا د ة زور يوم ما بتظلم انسان يوم ما بتحقد على انسان يوم ما بتعمل اي شيء في معصيه لا او في ظلم للبشر اعلم ان في رب مطلع عليك المولى عز وجل والله من ورائهم محيط يعني سبحان الله محتاجين ن ح ن نستحضر هذا الخلق العظيم خلق ا ل خ ش ي ة والخوف من الله تعالوا أ خ و ي وحبيبي نرجع م ر ة تانيه ة سفينة مرة تانية, نركب الفضاء ونرجع للأرض مرة تانية علشان بكرة نطلع رحلة تانية نركب ونرجع علشان نطلع تاني أخوي وحبيبي أتمنى أن ربنا يرزقنا للأرض لكوكب إياكم وحبيبي الفضاء أخوي ي ت ش خ في السر والعلن سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك وصلى الله على ن ب ي ن ا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم أ ح ب ك م في الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته